حبيبتي كل ما بنسى تفكرني الحاجات بيكي فإنك تدمعك عيني كاني مش حدنيك بما انك ما تستهلش تكون كحله ليله لعينيك ولا ترنيش انا السابح بمسبحتي ومبخرتي وتوب الخيش أغنيلك وامولك مواويلك ما, ما تسمعنيش ولا تشفنيش ومثلاغ مادام عايشة مادمت بعيش ويا ما بيك عدل الجن وانت الأن انت الظن وانت, وإنت جلم لحظة فن يا غنوتي انا احزن أغانيك وانت الحلم اه من حلم لن فيني وانا الفيك يبيع اللون يغش الدم يهد الكون يشيلوا الكيس بعب الكم انا انفاسك الخضره وانا الجرح اللي في جبينك وانا اللبمه في ايد طفلك وانا قبرك واغفانك وانا الشمعايه في حفلك انا الجاهل لكن بقره وبفهم غايه النظره انا ودارك وانا اهلك وانا وردك وانا نسلك انا رغيفك وفرانه وحطب النار وزيتونك وزستانه انا الجاطس وانا العصار واسلامك وقرانه وقلبي منشد الاذكار انا العابد انا الزاهد انا اللي يحب ما يلمنيش انا العاشق انا الدرويش صلاة الثوره ما ودم الشعيد يوداني بما تاني بما من نبع نوراني في جلدي مفيش فأسراري وحكايتي إلا أنت يا خيط النور يا قوة الصور يا نور منظور يا خير محضور أنا الإيد اللي منعاني أنا الآسر وأنا المأثور أنا الغايب أنا الدايب طباب والجناح مكسور وانا السايب عن الماء الحرام والعيش انا الدرويش ابو الدرويش جناحات قلبي من غير ريش وحوريني سعيدي بس قولي ايه فلسطيني ومصري, ومصري. بس قلبي ايه فلسطيني وعربي بس جرحي ايه فلسطيني فلسطيني فلسطيني وانا الدرويش انا الماشي وانت الفكر انا المجنون في قلب الذكر ونحتكر المحبه البكر سكنت ازاي كده في عيشي ونخشيشتي في, في نخشيش كانك فيا مولوده وموجوده ومفجود حب مفجوده واغانيكي انا هي على صدري غطان زعتر ومرمية مرمية على صدري ويوم اموت تحشيها وترميها على جبري انا المنجوش في كافينك. يا موشومه على صدري يا كبشة عطر ريحاني يا صوت دمي اذا يسري ولا يقتل ما يوم فاطل وذا الحاصل فما تلوميش دانة برويش